إلا الذين ظلموا منهم قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم وَنَحْنُ ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 بَلْ هِيَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُجُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا مَثَلٌ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 والذين آمنوا بالباضل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أَجَلٌ مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتمكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرجقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والآر الله وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك تعموا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ أن جعلنا حرا من آمنا ويتخذض الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجْعَلْهُ أَلِيسَ فِي جَهَنَّمَ يا مَثَلِ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ هَدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الفلامم غلبة الروم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 كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرل وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاكمة الذين أساءوا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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بَلْ قَالُوا أَخْرَاتٌ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَضَحِيًّا يخرج الحي من الميت بيخرج الميت من الحي بيحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرل بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يَعْقِلُونَ ومن آياته أن تقوم السماء والأرل بأمره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 اللَّهُ رَبَّ لَكُم مَثَلًا مِن أَنفُسِكُمْ هَلَّكُم هل مِمَّا مَلَكَتْ أيمَانُكُم مِن شُرَكَاءِ فِيمَا رَسَقْنَاكُمْ فَأَلَتُمْ فِيهِ سباء تَخَافُنَّهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأكم وجهك للدين حنيفا فضرة الله التي فضر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَاتَّقْهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ منه منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذكنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنضون أَوَلَمْ يَرَو أن الله يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَأَتِذْ الْقُرْبَاحَ الْقَهُوَةَ الْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الملعفون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 وَلَسِيَرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبل كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَبْهَجُ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 ويجعله كِسَفًا فترى المدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبأشرون فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرل بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم صفرا لظلوا من بعده يكفرون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 الله الذي خلكم من العفٍّ ثم جعل من بعد العفٍّ قوةٍ ثم جعل من بعد قوةٍ الله فما شيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مال بثو غير ساعة كذلك كانوا يفقدون وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إذ الله ينفع الذين الضلّمُ مأذرَتُهم لاهم يستعْتَبون ولقد الله ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بأياتِه لا يقول أن الذين كفّرُون إن أنتم إلا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 خلدنا فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا في الأرض رواسيا تميد بكم وبدت فيها من كل داب.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 حملته أمه بهنا على بهن وفصاله في عامين أنشك لي ولوالديك إلي المصير فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليَّ مرجعُكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ ثِقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا مُنِيَ أَقِم الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلْنَاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَةً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدْ فِي مَشْرِكَ بَرْضٍ مِنْ صَوْتِكَ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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعربة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور فَإِن كَثُرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم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 ما تعد ذلك عالم الغيب بالشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من الضيد فما جعل نسله من شلالة مما مَا وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ فَقَالُوا أَإِذَا اللَّنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نسلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم مما ذكر بأيات ربّه ثم أعرض عنها إن من المُجْرِمين مُتَقِمُون.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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبقصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا فأعذي الله عنهم أن تظر إنهم متظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتك الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما فاتبع ما يوحى إليك من ربك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 وَمَا جَعَلَ أَزْمَاجَكُمُ الَّا يَتُظَاهِرُنَّ مِنْهُنَّ أُمْمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحْدِثُ السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ وَأَقْسَدُ عِندَ اللَّهِ فَإِلَّا مَتَعَلَّمُوا أَبَا أَهْمَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْضَعْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الْنَّبِيُّ أَوَلَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَلْفٍ سِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ كُلٍّ مِّن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيَذْكُرُوا ذِكْرَ اللَّهِ ۖ فَكَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنونا المؤمنون زلزالا شديدا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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقضارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدباب وكان عهد الله مسؤولا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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبض الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قال الله نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبأديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَلَا يَقْتُلُونَ وَلَا يُؤْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَضْرَتْكُمُ اللَّهُ بِمَدِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِهِمْ لَمْ تَظَلَّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنّا تلدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلة فإِنَّ الَّذِينَ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَشُوهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ رِزْقِنَا أَجْرًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ كان ذلك على الله يسير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة